فمهما بلغ الإنسان في العلم لابد أن يستفيد من رحلته العلمية إذا ارتحت وسيسمع عند من هو دونه ما ليس عنده فحينئذ يحصل الاختبار أتتواضع نفسه فيأخذ عن دونه أم يغلب عليه؟ الكبر عياذا بالله من ذلك فيفوته من الخير بسبب ذلك ما يفوته ولهذا قالوا لا ينبل الرجل يعني طالب الحديث وصاحب الحديث والسنة لا ينبل حتى يأخذ عن من هو فوقه وعن هو دونه أما من هو فوقك فالأمر في هذا واضح والأصل لأنه أكبر منك وأعلى منك لكن من هو دونك تكسر بذلك شهوة الكبر في النفس وعدم التواضع لطلب العلم ممن هو دونك إذا كانت عنده الفائدة نص على هذا الأخذ عن الكبير معلوم هو الجادة والباب لكن الآخر عن هو دونك هذا يدل على على حرصك على العلم وعلى التواضع لتحصيل العلم والاستفادة ما دونك تجد الفائدة وقصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع خضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أوضح دليل على هذا فإنه باتفاق موسى صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى من الخضر عليه الصلاة والسلام حتى إنهم اختلفوا في نبوة الخضر فهل اختلفوا في نبوة موسى؟ أسألكم ما اختلف كيف؟ وهو أعلى من ذلك فهو أحد أولي العزم ومع ذلك يسأل إيش؟ اللقي إلى الخضر عليه الصلاة والسلام حينما عاتبه الله جل وعلا وهذا معشر الأحبة من أوضح الأدلة على كسر النفس ومحاسبتها وتوبيخها إن أحس فيها شيئا من الكبر والتعالي الذي بسببه تفوتها الفائدة